بدت لا لا يا ربي اين الله الدوم من وجه ما يهيم عقل بالذوي والابن جل كلكون هو الأملاك والأملاك تهدو في طلاق الخزر قتلت و دنت والحفر او كن انا في مثل هذا الشري مولد هذا اجرم بما وولده خير الخلق والبشر اجرم بما وولده خير الخلق والبشر تجمع الحسن فيه الحسن في